استعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وان ما جاء به حق من عند ربه اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والاكرام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا ووفقنا لما تحبه وترضاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 ومع السيره العطره سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك نوع السوال هجره المسلمين الى المدينه المنوره من مكه الى المدينه المنوره ولا بد من اشاره هنا ان هذه السيره العطره سيره سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دوين يوقع عنديس انبهي سيسن سنة الفوهيد الفيت تمزورت انسن انلمد أن أن نحفظ باش كدعات غيرنا الرزن من السن سيرت نسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفيت فيت سنة نسقط هذه السيرة وهذه الاخلاق وهذه المواقف نسقطها على واقعنا النفس قاعيني صارني الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه اللي تصرا ينقولين شنوين اللي تصرا يا ينغ... تزيد ولا تنقص اذكر بنادم بلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتصاب الرسول صلى الله عليه وسلم الشيو ولنديش الرسول صلى الله عليه وسلم نني ولندش منديش يصبر يرول مرسي ربي كذلك كانشني هذا من جهه ومن جهه اخرى انスクリーン انه الا كان غير مره نحكى بالسي المستضعفون انني لا نهاجر اسمك المدينه ان شنين نشنين يا هل ترى ولا نمشي لا كان نتهاجر قديك قديس السائل معلط قمتك تهجرت لا هجره بعد الفتح انما الرصاص لما وانما الهجره القصد ان نهجر المعاصي ان نهجر الفواحش النهج المنكرات او السلك النرجول سلمنا كير النرجول من المعاصي النرجول من الفواحش المخاتي عين تدل هجرتنا مارو يعد دروسنا الحلقة لنا لكان هذه الفوائد كذلك لغرنا يغلب نطر وانغ غل سينا لعم اللومة اللي تواكلي بسي غفنة كأساتذا وكمعلمين وكإدارة المدارس والمعاهد والمتوسطات وعلينا جميعا اللي كتمسولي تزم ترورنا السنين تاريخ السن سلت غيري ده واحد يا ترورك أيوة الابناء البارار كولاس كرت الدموع وثلاثة مربع يلزم دلزم غفهم اتسلم تاريخنا بتو تسند تاريخك التقديري قواس تاريخ غير من هنا دبت اول تاريخ تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم لما تسلمت دو آزاد. من واحد الى ما نهاية نهايه تاريخ الخلفاء الراشدين اينني لن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم اراده غفصن اثنين فاي ثلاثه مذهبتش ابريدتش تسرطتش مذهب الليبالي سبت تسند اتسندين عزامن ستسند الكتب في فاي رابعه تاريختش ندع تاريخ الجزائر ككل خاطرت لك دمس الجزائر زمت سند الجزائر ازمتش قريب نحد ماذا يحد الجزائر شمالا سنه كيف جوابهم مو، جوابا شملا، من يحد الجذر شمالا؟ البحر الأبيض المتوسط، كنت عرفت؟ السند، وادي ميزاب، السنت، يزمت لقصور منش منشون القصور، واد مزاب، واد مزاب، بلا ورجل، سبعة زيد واحد، قرمان ديما، سبعة زيد واحد، السنت التاريخ، السنت نعزمك، السنت كتوبك، عنده، يزمت تشبع بهذا. イズن طلبان نغطروه و ما يزمنا عد هذا الرصيد بشك اكمانيزو قاعد حتى بجنس تشمر تشمر له جنة واش هذا قدع على بعضني موتش نبدا مطبز انت سيول شتويم شتويم شتويم تشما دير فاقد الشيء لا يعطيه الى الشارج توني تعرفوا ما الشباب كليت كاس اسئله المدارس نوم المعاهد نوم لاش مشايخ نوم قيمة معاين أزمنهم قيمة معايز عليك نوم قمة مع بابا كنصح كي بسي لك أنا لا تقطع عن تغف نغ ذكريات هنا غيرنا نتقطع يعني حوادث تمنية ماي لك راديس ما لا جديس لك أنا مس واحد نوفمبر لك راديس استقلال لك راديس غنسي لسون أما إن نو اللي الخير الخيرو معي من سن أحسن الله ونسوه نعم ولكن تاريخ إزما دي توسّن توه بس شك دي عاد اجن حد يحفظ كمل بتعي توصي يا تاريخنا العرفية عزابني مسيري الدنيا إيش أنت ابن البلد انت مسلم انت اباضي انت ميزابي انت انت رب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خطي لتفترقوا لتتخاصموا انن إن كلها رصيد شق حدادنكر دي نكر اشيني انن إن كاعه شتدي مسلم يكفى ولكن الرسول صلى الله يك نحكي سي بدأت الدعوت مهلا يبدأ يزقع يزقع يتعمس زار يتزار ونسي غير شويم باش كدفع يتدفع مغيفي أتبدي معايا أتعمس وللنشنين أن نبدأ دوائر ودوائر تليد شتش أيها الولد ولا أيها الأخ أنا وأنت دكرة مسك تعشرت تعشرته إذا ما تحفظه غفظ إزمت على في الغر غيرت، إزمت جغل قدر يزعلككم، إزمت بد، إزمت عفر، إزمت حضر، إزمت شجع، ثم يذكو تا للا للا تامدين، من بعد بعد من بعد، وأني أقول ترى الموضوع غير فكر برك الهوية قرنس الهوية، بتبينه ونتجيب مسلم يعطي جزائري ميزابي изм خاتم ببلعسابي الكذا كل حد لي قرمانين نحددهذن كل حد لي قرصنامان ولن شنني ياماني في الدين وقد في المذهب وقد في التاريخ وقد في الأمجاد وقد كذا والباقي إخوة إخوان لي أحبهم ويحبونني اكره لهم ما أكره لنفسي لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي وانا يقول القوس فتا فكروا التاريخ ايه ما التاريخ الواقع هل لك انا في تقدم ولا في تقاخر الهجرة يهاجر ويهجر، بدان تهاجر كالتالخير اهل المدينة لانصارنا ناسن تمدين نط ترزم ايات بدان قد عن امارو خفية حد يرقل ضجر حد يرقل لكتل وقت حد يسكرى ممانس حد حد حد حد نذكر بالتوقع عنه من بعض نمسل من ادهاج راسي كتطارقتي للمؤسفة كابي سلمة وامي سلمة نخزر بالتاسل نوقع عنه انو شكلمي تالو دادم قرنس عمر بالخطاب بلا كأي أحد حفظ من أود عمر بالخطاب عمر بالخطابوني دي مشرك يتفى الإسلام سالقرآن يسلس صور طه يدولد ودضم وهكذا يفعل القرآن بأصحابه بدت تفيد تأثير من القرآن يدمرنك حالتك سرتك السن تكيد في خير بتدت عزبت القرآن ما تسلي دس واسه تجد اكت القيمات واسه تشدي مانتش غيرس تطلع بلي تبالي طباعة تشتلي تبدل التنس بس الحمد لله الحمد لله هايندون ان شاء الله يوت في الاسلام اين يغتني هيا الناس الرسول الله اللهم هاين سكرين من النار هيا الناس اللي غالبون انتنجم الناس اللي نفق سيواء السعود الزد هلالكعبت يقن الصفد زي الحمزاء يقن الصفد زي شت رسول الله فسمي عمر الفاروق لانه فرق بين الحق والباطل او عمر بالخطاب الخطاب رضي الله عنه يعود الى هاجر يرجع قائم سلمت هاجر انتو كرده؟ أما انت كرده امانتا خاتي يفوض الكعبه يطوف سبع اشواط يزود ركعتين خلف مقام ابراهيم يبدي زكاه ايا سلت غيري دا واحد يمشي ركنه سلت غيري ما منايو السجوم يقصد عاد نتروز لتما اما تمطط استهجلت اما غطغرت غفظ مماس اي لقى الواد اني ملقى الواد متى تخزم اني مهاجر الى المدينة يعني عزت ناس متى تقنسجهم خطر قاع على بركم امران حكام يمشرك الاحقن يوسي الاحقن يهاجر الناس بتقنسجهم لها اولا يدي الاحق بس كايدير عن الهجرة سوا قتلوا لا يتطف الصيف لا الرمح لا يتطف القوس النيبال الناس واني قدسن يقول طي صح عمر بغطابي صح ضجراري صح تطوستيسقواغين يعني يقول ربي يقول ما هبت ولا دي الجن والجمال دي قرب غرس يزوى إلى المدينة ومعه عشرون من المصلافين عشرين قوة تاني معه يزوى إلى المدينة وني برك يزوى ساون طريقته معلش أنكمل الجن الجن يقربسي أبو جهل وني يهاجر يوض يوض أبريد يروه الطكر دا إلحقتي واس إنسا يو مالك الزواج مالك الزواج الناس كروا الله الحجر الناس ما مش لطرز لطرز كفاية الزواج الناس فهم بعد بتاعت عدل حنشلك على الناس أدول ددول ادول عبد ربي مكة تهلهد ما مش أغنيفش إلا معس يقولون دوش يبدأ يقرس ر تونت لتتحلت، ألع التغدوال، مما تشتعية تغرتة تغرت من بعدت الصغضية، لا تسملكت زود، يبدأ قاسي جور وشطة، خلاص الناس يبقى على خيرون يبقى له ونيدول، نت تعيدول يود غير قتلك قرون شان طب اطفنت كتفنت، أرض غلمكة جلدنت عذبنت، آه لك الوقت يعني. يسرحس ربي تلقى ربي صرحس مش كيعاود ادي دول غلب مكا ادي دول غلب هاديت وني خود وخلي يعني قصص وقصص اكنسيسن قرنس صهيب رومي جزء من الروم وني صهيب خطر الاسلام يبدأ بثل من المسلمين من اقطار شتى مدسوا الى قريش النفديس محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ابو بكر من تيم عمر الخطاب من عادي قبلة عادي عثمان بن عفان من بني مخزوم من بني اميه وكمال علي بن ابي طالب من بني هاشم إني إني بلال من الحبشة صهير من الروم سلمان من الفرس تحمدوا اذا انني إن من الانصار من الخزرج يعني إن اينن واين يدوني او الجامعة انتهى تبدأ انشر الدين يبدأ ينتشر وينتشر وينتشر الى يومنا هذا رب سبحانه وتعالى الينا والذي ارسل رسوله بالهدى ودل الحق على الدين كله ولو كره المشركون يعني الدين لا يظهر لا يظهر لا يظهر وصهيب يستلقس صعلوك كلمة صعلوك انت في الحقيقه المعنى اللغوي الصحيح الصعلوك من لام تا على هو لم الشصيت لقاع من بعد القرنص صعلك صعلوك ان لن يض ض مغني لن لتجال بعض البيعات قال صعلوك يستلقس شخص يبدا يخدم يخدم يخدم يخدم يجرو يجرو يجرو يت السنيت يوسف باش كادي هاجر يهاجر, يهاجر. يرون لا يجري فقنسيس يمشي كل فقنس اللى حقت س يجي مالك التزوات الناس نكزوات حاضر لل للمدينة ناس كيفه توسيد تغل مكة صعلوك تجدي لي عطر ولا تسويت ليش أروال أبدا للشزوع هودي ناس واب الناس نبتت النوم بتت النوم قالوا كان او إنه شغيت ليك يجتي على خشره برك الناس خلاص الناس نعيط لك الا انت ولا ممكن لا تقنور ممكن تقدر غير الا يحفر شي قنوه في ريكونشان اني اللي يعني الناس يشلمني بزوال بنتي تلقص الزواج المدينه اما نشد شغل بكابه ف بطين الرسول صلى الله عليه وسلم يسلس القسط الناس ربح البيع أبا يحيى يكنس صهيب الرومي أبا يحيى الناس تجارة تجارة تربح تجارة تربح وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رأوف بالعباد إلا وسيزنوزوا ما نص إيه ربي ما تقول ربي إيه ولا نشني؟ غرنا المشاريع، غرنا تمجيد وين؟ غرنا المدارس، غرنا المعاهد، غرنا تهجير، غرنا زنزيمانش سبته تسويت لك بيت آه متولد دين زنزيمانش الوقتش لغرنا العسل، لغرنا العراس لغرنا الندهات، لغرنا الصرخات، لغرنا لغرنا إني معي منش هدوش غيبي يك... يا ربي كيف الصهيب الرومي وشو قاعدة تيس مش كده زواج غل... اليني لندو الخير همشي وتجي. كيف ها قد تصغصه قد تجير لك السند العسات قد كما تقنح قد تضار ولا ماريض كو ولا ماضي قل قل قل أحد قل الكلمة تب توت القاموس القاموس نازمة تسيس أين دبت ولا نديك كل قل قل قل سيجنغديني ولا نديك فا ولي تقيم ولا دي أحد في موقع من مواقع من المواقع الحيوية وشي ما انتشاء ربي صحانه وتعالى دخذ ربي أشيز د اشي صحح البدنك اشي فرج الهمومك اشي كشف الكروبك اشي وسع الرزقك ميمي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الغراض ثبتها در رضا ربي خاطب شكدني ايوا بدا العمر نزيد العمر غمش باش كد باينه ها هو دقي بدا حموكي حمو كناداني حمو لكيني وشو يفلان وشو تلقيش بزوياع لا لا لا لا شفتش ابتغاء مرضت الله إنا يسنا ماني يمشي لكن بينيت ربي سبحانه وتعالى تعالى خلفاس غي وض المدينة ينزل جسية الدار إنا لينزل ديس حمو لك سنيد سقمني الله كل من الصحابة غضي وض ياك ماشي غن نستنى بعد من من زغل من مهاجر ان شاء الله نهاجر مع بعض ما مهاجر مره سوق اسلمغ المدينات نخزر حتى يتجو كوليك كن مين صحاب غادي يوديني اشيني الانصاري تدرت تدرت الغبت و كنت الغبتك الرزقك ودر الرزقك قال لي الناس حمل لك يلا ها نخدم الغابت اين غتكلي تنظر في السجنان ازني شتيزنيش كوليك كن حتى سجاوب يوديني قرص دلني على السوق دلني على السوق اني السوق تاجر عبد الرحمن بن عوف من اغنياء الصحابه ستنارش تنارشي ميلياردير ميلياردير مليونير يعني مليار دي مليار ي بالنسبه تكسب انت غي الناس يمدشس بارك الله في مالك وفي رزقك ان صموني دلني على السوق بتجنزه يجوز الحليب يرقد ان الحليب يقولون <تصفيق> ذكي، الكلام يقولون <تصفيق> قد الكلام الحليب ان الكلام يقولون ان الكلام يقولون ان الكلام يقولون ان الكلام يقولون ان الكلام يقولون يخدم الكلام يخدم ان الكلام بعد ان معليش يقولون ان الكلام يقولون ان الكلام يعني ان الكلام الهجرت بعد الهجرت يقولون ان الكلام يقولون خطر واني الناس بتتخزش الزوج غقد سيد سدنان يكل شارط سدنان اطلق غقد اتخذ العدس ازوجت الناس بارك الله في مالك وفي دارك وفي اهلك يخدم يخدم يخدم يخدم يزوجك <تصفيق> من الانصار يزوج رسوع اسمول دي فاق السيس العرس ايمانس مع ايمانس اغلق بالشاي صباح يملق الرسول صلى الله عليه وسلم يرقد دموني لما ير ودمس اكتريحات وما ذي يجسام الرسول صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا يعني يا عبد الرحمن زوجنا الناس يتزوجته امرأة من الانصار فما اصدقتها بتسجد الصدق الناس نوات من ذهب تقريبًا شسقت عشرة غرام مغموني ودورخ موجر دورخ من دبل مغرام والسامشلاي وثمان وأربع مئة ألف من الصين عشرة غرام دد صندر أربع مئة أربع ملايين المهم أصدقانه بتسين الرسالة من كل أحد عرض الجسم والناس أولم ولو بشات الجكت لوليمت لو ولو استخسقت بمعنى وقته ترد عرض. لا كان الفقس تجي،, تجي العرس وان عرضه عرضة يعرض الرسول صلى الله عليه وسلمات صحابات المصلعفين على شات تدي نجمة دي غص عشرة تخصيون ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجغل حد الناس بيشات ماذا بيك واتوسع العرسك شل عرس نورمال توني غير بين قوسين عز رحمه الله كل جن قار دلني على السخ هل هذا ما هذا هذا على ما يدل يدل عن ال... ال... الاسلام عمل الاسلام عين عين عين الاسلام عين عين عين الاسلام عباده علم عمل ثلاثه العين الاسلام يدو علم ازمت عزمت اقرا باسم ربك الذي خلق تبدا السيس عباده وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون عمل والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليه النشور المهم هاجر الخير ربي من المصطلعه في اختني يمشي ركنه من غاض الحال ادري هل معا بين بتضموا مدن لننفط هجر لنوفين من غاض الحال يلزم جق النشرع المهم مع من يغنشرع مع محمد صلى الله عليه وسلم اين دوني اتنمنع من الهجره اين جوني نهيتس ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ادعوا لي مشركا بشك اسجنكت الخطط اتنغن والعياذ بالله ريحا في دار الندوه دار الندوه دكت الدرس من المنكر اي دمت تلقى سابو جهل ديجا على ريحا بشك يبطلون الدعوة بشك اصدرتني مسلم بشك زرت الرسول صلى الله عليه وسلم ريحنا موني في سرية تامه خاطر وني امر خطير لان ريحنا موني دي 4 و 5 يزبدب يزبدب دكن في دار ندوه رزمنا استورد ارغم دي كنوش الشهر يشد اللهم ربنا اتنا نغ الدعوه نسال اهل الندوه يمشركن ريحا سادات قريش هؤلاء ازعلك ريحا سيبسي يزددك ارزمنا استورت زربش كي يتثبتون من هذا خطر لنعولن في قتل خطه جهنميه يجب أن تكون في تاف أتم السرية. اسموا الأحدوليت في قصه أن يعول نجد. السار شيخ وقور ننس من أنت؟ ننس أنا شيخ من نجد كغصغ لغسلغ لم تعول ما تجمع قنشرة يونوني لني قمت والتجتذق رع لك غداني او إنه شطرش خلع البعضهم فرأوا فيه سما الصلاح ننوني غنيعون ريح ريح يلا بتعصنج وتعصنج معون يا بتدقي من يا ينتقي من السادات الناس نشغيري شقري لو كان أتنزعك برا أتنزعك نزعك تننف من المدينة جاب تنين شيخني لا شبيك بدت تنفمت ألا تعلمون أن محمدا كالغيث أينما وقع نفع من يقدس وقع أن... انجنويد اتن ترين تمر طني دعا الخير لوني لاش تجي طم هذا الرأي ليس بالرأي السديد انت قوض أيضا ان شغريك ولتنكتف أتنكتف تدارتس أتنقم ليس الشيخ لا هذا الشيخ النجدي ليس لاش ممكن شفت كنت تمتى تدرس هتعمي سدست كلب من قفص ممكن تفتش شنطني ابد انت فكر نيمار ماشي بشي ينتقب جهل بجهل الناس شي تتلودي كنت فكرت اتنغ شفت الطريقه الا نولد الجن اللي تنجم مدينه هامي الناس مانش الناس ادناوي من كل قبيله شابا قويا جلدا ونعطي له السيف ادبدن ادنبي عشرين ما اربعين مهم كل عدد من الشبان الاشدا من مختلف القبائل ادبدن من تدارت من الرسول صلى الله عليه وسلم ادفغ بالشاغل الفجر بشكل زوار الزال ادفغ يضربونه ضربة واحدة ضربة رجل واحد فيتفرق دمه على القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تاخذ بالثعر اني اني سن غيري نجرو سي كل تقبيل تيقنشا بيصح شنو شسي فسنيني غادي يف محمد خزر انت غادي يف وتتيتكت تشكتو سمي ونين غيت المغضوين غيت نغيت, نغيت, نغيت تو مع بعض نغيت مع بعض خلاص فايته تفرق دمه على القبائل بدا طلبن تقبل بنو هاشم طلبن الطعر والتنجمن بصح فايته طلبن ديت سيب سيب سيب سيب سيب سيب سيب. ان الشيخ النجدي الناس هذا هو الراي السديد ايتو اي ويناش نقع على خير يفرق. ويفغوا ونوسلوا انتغي يفغ انان لبعضهم هاو دي قعدت نسولوني سماني لا يسد انت من رجل ما انتهى وثير قد لا حد كان ابليس جاء على صورة شيخ الشيطان يسد على صورة رجل. المهم باقي اطفنه والنسل اياتي الجو النينين لنت مكرا العول لاتجن المكرا نصن النظوة الى ابو بكر الصديق سيلط هاجر انت هاجر انت هاجر اننا تود دلتك ودغنش يلا هذا هاجر يزوي يجرد يسمو راس يجرد يجرد يسمو راس جو جو بيديك طلمت يقطع لي جو زوي سير رسولش كاشين يبقى على خير قال على خير يا رسول الله لك كازو غنشي ايوا مي كتب ربي تلحق دغ نتفد في المدينة باذن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يابرك ملكت زويد ينسك هذا جسم الناس على رسلك يا ابا بكر لغرضتش. لعل الله يجعل لك صاحبا لغرضتش. لعل رب سبحانه وتعالى وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه ذكيا لماحا يفهمت يفرح السنبل اللي يقصد ديمانس ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له بالهجره ما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخزن بذنب هاجر وللهجره تغنتها الا مؤيد من قبل الله عز وجل الا موجه من قبل الله عز وجل رب سبحانه وتعالى تسوي صلوما تبدا الناس على رسلك لغرضتش على رسلك يعني على مهلك غردك زاد يغرب سبحانه وتعالى شج الجنو فيك يفهمت يدول لختني يا يزوا يبدأ يتوجد يتوجد لعوين يتوجد اسمورا يتوجد تلامياني يتوجد مدة وني كان دوجو الغل فروبركة مدة أنت اللي يتوجد أمامني الجنوس ستوقعون وقعتو هذا الجلسة هذه المشؤمة هذه المؤامرة المشؤمة لختني رسول الله عليه الصلاه والسلام اصديق جبريل عليه السلام ير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ايوه هي صار لنعولن إما يثبتوك يعني يقيدوك او, يخر... أو يقتلوك اش نغلب او يخرجوك شنفان انفا تو تدينك لحد هت... حتى هذا لا عولنا تنفن لجنون كنون شي لا تنفن مثلا الى البحر ما الى اليمن ما كنون شيئا يبعد عندو دالنفي ربما يكنحد تاوي البلس بلي النفي دبا النفي يكون انا زعما أبطال الجزائر وأبطال المذهب الإباضي وقع دي سن النفي النفي دي بتايز ما تتطبع عني قنون شاني اللان هدي استمتنت وليت تتيف ومن ضمنها السجون السجون نوع من النفي طيب اختلني السن لان عولا بشكدت جن المونكرو هؤلاء كفار قريش الديوث جبريل علي السلام عليه السلام الى الرسول عليه السلام بن بنهار... سويس أديس أسيني شتلوت نعولنا يشجن السود اسود جد ربي سبحانه وتعالى لي شتين خططات جد اولا أولا السود سنشنج. صوت سديس ما مسنعميتش علي بن ابي طالب ميمي اولا باش وهم سيدنا محمد ديني انت خطي تنين خات خط الرسول صلى الله عليه وسلم بتول وتروانا بتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الامين قبل غضي عد النبي وبعد ان كان نبيا امشركا تبين ديتلين سنسلوسون عند الرسول رغم انهم لا يؤمنون به ولا يصدقونه وفين دي الصدق والامانه عند النبي صلى الله عليه وسلم اللقصة هي حاجة اللقصة هي قد عقل المدين هلماين اني اللي انتغرس باتغس نتيج يبدأ خدام صغب الشياء الرسول عليه ديتش يتش لمين يتش لمين لقد كنت طارق كن يستشير كنت فقني مشاركين بل لي السود لمين احدا ونزيس مقصدي مخصدي مرت يجد البعض لمين خير ربي كن انت وشي علي ابن ابي طالب يقوم سلموهم تلشع بعد المؤامرة أدي تشارع بن ابن أبتال بشكري يزور نتاع أدي لما ينمدن الناس شو اللي بتغاد تجد تتعام فايد سنت يمشرك لن عولن آش نغم لن عولن غب الشايو ماذا بيك اوالت تسان شانج في بدي مانج فسع تصويت خبرت ابا بكر الصدق غب الشاي اينس ضجج تجمع التودد يقن حدوني الشنا بريد غلمادين تصح بريدي لان والجونس 600 هكذا نظم جبريل عليه السلام خطط الهجره فكيف كان ذلك هذا ما سنعرف ان شاء الله في الحلقه المقبله صلى الله عليه هديته والتوفيق والحمد لله يا رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وبركن فيما اعطيت واكف عن شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك يا ارحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ممنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا الظالمين اتبارا صل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم نبينا وسلام على رسوله الحمد لله رب العالمين